وَاتَّخَذُوا من دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون شَيْئًا وَهُمْ يخلقون وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضرا وَلَا نفعا ولا يَمْلِكُونَ موتا ولا حياة وَلَا ولا وَلَا يَمْلِكُونَ الذين كفروا وَلَا هذا وَلَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هَذَا إِلَّا كن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا, فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأطيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 وما أغسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بطيرا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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ طير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة جنزيلا الملك يومئذ من الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عشيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ ظلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إِنَّ قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا ولقد أَتَوْا على الْقَرْيَةِ التي أمطرت مطر الشوء فَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رأوا كن إِلَّا هُزُوًا هجوا الَّذِي الذي بعث الله رسولا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشرا وهو الذي أرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء قهورا لنحي به بلزة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عز فرات وهذا ملك أجاج وجعل بينهما برزخا, وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا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 وَإِذَا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومر رحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا سبارة الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والمهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمستقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قالدين فيها حسرة مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما